بعد ما جاءتهم البيان وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتِ الزكاة وذلك دين القيمة.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 ربهم جنات عدل تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه